وكان عرشه على الماء وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُونَ وَكُم لِيَبْنُوا وَكُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الذين كفروا إِنْ هَذَا إلا سحر مبين وَل إِن أَخخَقْنَا عَنْهُمُ العذَابَ إِلَ أَّة مدُودَة لا يَقولَُّ مَا يَحبِسُ أَل يَوْمَ يَأتيهِم لَْسَ مَّوفًا عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمَّا كانَوا بهِهِ يَسْتَهْزِون وَل إِنْ أَذَقُنَ الْإِن سَانَ رَحْمَةً ثمَُّ نَ مَن نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعما بعد ضراء امست ليقولن ليقولن ذهبت السيئات عني انه لفرح فخور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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا إِن يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أنت نذير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 نوفئ إليهم اعمالهم فيها نوفئ إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل وما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا أَلاَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَإِنَّ نَارَ مَوْعِدِهِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ موسیقی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون انْوَجَأَ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وَمَا كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا دَرَمَ انَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ